يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم, ولو على أنفسكم اوِلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْقُرْبَىٰ ۙ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا